ا ل سلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ح ي ا ك م الله يا م ا ل شوطه مجلس ص ف ت ه باوي و ل ع ص ر و ي ل ع ك م شغل ا ك الله ا ك الله هياك ا ل ع ص ي ر و ا ل ب ه ز و ا ل ح ه ه ا ك ا ل ل ي ع ك الله هياك الله هياك الله هياك م الله هياك الله هياك الله هياك الله هياك الله هياك ا ي ا الله هياك الله هياك الله هياك الله هياك ل ي ا ك الله ه ي ا ل ي ا ك الله هياك الله ي ك الله ي ك ا م ل ه هياك ا ل ي ا ك الله هياك ا ي ا ك الله هياك ا ل ل ا ك ا ل ي ا ك الله ي ا ك ا ل ي ا ك الله ه ا ك ا م ل ي ك الله ه ي ا الله هياك الله ي ا أ الله ي ا ك ا ل ل ي ا ك ا ل ي ك الله ه ي ا الله هياك ا ل ي ا ك ا ل ي ا ك ن ل ل ه هياك الله هياك ا ل ل ي ا ل ل ه ه ا 18. فمن أ ج ل هذا كان اليهود يطلبون أ ك ث ر أ ن يقتلوه ل أ ن ه لم ي ن ق ض السبت فقط بل قال أ ي ض ا إ ن الله أ ب و ه معادلا نفسه بالله أ ن ت قلت ان اليهود فهموا أ ن المسيح ي د ع ى ا ل ا ل و ه ي ة صح سوزي ملي وبالتالي فالمسيح ع ر ض نفسه انه هو إ ل ه والمسيح هو الله كاتب بصح جميل طيب اسمح لرضا حضرتك ان اليهود ما فهموش إن إ المسيح ل هذا ولا حاجة يا ا أ س ت إيميني ه ذ زعم اليهود صح ا ل يعني ه و بيقولوا د ي هم عايزين يموتوه عشان قال ان الله ابوه معادلا نفسه بالله تهمت كلهم كرمل أن الله لا تجا... لا... ليست تكديف في شريعة اليهود ليست شريعة يقال نزل أ خ و ن ا ك ي و ا ل نص هوشعر واحد ع ش ة بني إ س ر ا ئ ي ل كلهم أ ب ن ا ء الله فما هو يقول لهم أ ن ا ابن الله تمام ك ل م ة ابن الله عندهم ليس لها معنى لاهوتي اذن هنا أه... ك ي و مش موجود معناه نشوف نزلنا النص يا أخو سواني و و ش ع ا ح د عشرة أه. ل أه... ك يكون ي بني عدد إ س ر كرم ا الذي لا يكال ولا ئ ي ي ل للرحلة ع د ويكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي يقال عن أن أبناء الله الحي لهم لستم لهم ابناء الله الحي فكل شعب إ س ر ابن ئ ي ل هو ا ا ل ل ه ل م ابن ا الله ما فكلمه م ش ة لهوتية ت يعني ا داود ابن ا م ل ل صح أنت ابني. أنا اليوم ولدتك. سليمان ابن الله هو يكون لي ابنا ابن آدم. ابن الله. فكلمة ابن الله حضرتك بتطلق على البر والفاجر الناس كلها أ ب ن ا ء الله بمعنى عام ل أ ن الله هو الخالق الرازق إ ل ى آ خ ر و الطائع هو ابن الله ل أ ن ه يحب الله كما قال المسيح في متى في موعظه الجبل ط و ب ة لصناع السلام لانهم أ ب ن ا ء الله يدعون معايا اسس ايميلي معايا حيا الله حبيبي ر و ح موراب معايا ل س ا م جميل طيب هل اليهود فعلا فهموا أ ن ه هو يجدف ولا اليهود حيا الله خ ن ا د ب ا ش ولا اليهود يا ج م ا ع ة كانوا بيستهبلوا لا كانوا بيستهبلوا طب ادلاله يا ج م ا ع ة الخير نزل لك ي د ه اخي الكريم لوقه عشرين عشرين لوقه عشرين عشرين معايا النصوص يا, يا أخونا حياة أخونا اخوه حياك الله هناك كل عامل ت ب خ ي ر حياك الله خ و ن ا ك يو شوف يا ا خ و ة ف ر ق ب و ا و أ ر س ل و ا جواسيس ي ت ر ا و ن أ ن ه م أ ب ر ا ر لكي يمسكوه ب ك ل م ة لكي يمسكوه ي جماعه ب ك ل م ة لكي يمسكوه بقا ه جماعه من الخير آ ر ع ا ز ي ن بكلمه يعني ه ا شبهة يقوموا م س ك ه و وكانوا بيتلككولهم وسلطاني نزل لي أخي متى خليك معنا س ا ل أكل ح ي ا الاخر ل ه ذهب حينئذ ل الله, حين الفريسيون الله يبارك لك ف ي ي ي ر وتشاوروا يبرك س و ن أ ت ن ا ا ل ك ي م ة لكي يصطادوه بكلمه ة ب ا ي لكي بكلمة تاني لكي يصطادوه ب ك ل م ة يبقى ك ا ن و ا بيتلككولوا عايزين اي ك ل م ة تطلع من بقه ويتفهم منها كده ولا كده يوم وافشنوا ق ي بيها تمام هديك المايك يا استاذ إ ي م ي ل لا انا عايز أ ت ك ل م ع ل ى هذا ا ل م ص بالذات ل أ ن المص ده أ ن ا في الاول كنت فاكر ان يعني ايه؟ واحد ولا يعني اتنين بي. أنا فجأت ان بي بتكلموا فجأت جميع المسيحين في ا ل ب ل ت و ك ب يستعملونه ه جميع م ي ا ل س ح على ع الفيس ل ي ب ت م و موجود في كتب التفسير كتب اللاهوت توبه عام فأنا بقى نتكلم في أنه عايزين نتكلم النص هذا بالتحديد نزل لي كده آخر كريم النص اللي هو أنه جعل نفسه معادلاً لله وأن اليهود نزيل لي كريم اليهود ما في ذلك. اليهود بقى كده موركوس موركوس ذلك جعل لله فهم هو نفسه آخر وأن مشكل ثم أرسلوا إليه قوماً من الفريسيين لكي يصطادوه ب ك ل م ة ل ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة لكي يصطادوه ب ك ل م ة ماشيين وراء بيتلككوا له عايزين اي ك ل م ة يمكن تاويلها يا ج م ا ع ة الخير عشان ايه عشان يمسكوه صح طيب ه م ليه ج م ا ع ة الخير اليهود كانوا عايزين يمسكوه ايه ليه يا ج م ا ع ة الخير ليه ج د ي د ة عليهم لا مش جديده ليه ارميه سفر ارميه اتنين العدد ثلاثين سيفكم أ ب ي انبياءكم ء ك كأسد مهلك م دا ده دايداً ب ي إسرائيل قتل أ أ ل س ي ف ك أ ب ي ا ء كاسد م مهلك هي عليهم كأسد جديدة هي جماعة الخير ترخم ده و قتل الأنبياء مهلك ي س ل نزله ا م طيب د عندي ه وهعطي متى إيميلي المايك كلامي أستاذ يعلى على يعني طرح لأنه لسه في ا لكي ن ص شوف ل ل ا ا م م س ح ولو الإخوة نزلوا النص ل ياتي أ ت ي عليكم ى هذا ا ل ج ل اتنين وماشي وع... آه... ميلي ل أختنا ا كل ر ي م ة ك عليكم كل ي يأتي دم ز ك ي سفك على ا ل أ ر ض من دم هابيل الصديق إ ل ى دم زكريا بن ب ر خ ي ة الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح بين الهيكل والمذبح د هذا ديدانهم يا اورشليم يا ق أور ا ت ل ة ا ل أ ن ب ي ا ء و ر ا ج م ة المرسلين إ ل ي ه ا هو ق د ي د عليهم أ ي نبي ج م ع ج ب ه م ش ي أ ت ل و ه طيب ليه ا أ ق ل و ا ع ز ن ي ت و ل المسيح ه ق و ل ك ا ل م د خ ل ة ا ل ج ا ي ة بس اسمع تعليقك يا أ س ت ا ذ املي ي ج ا ه يستاخدوا المايك ج ا ه يستاخدوا المايك المايك ما حضرت ك طيب شكرا الموضوع انت عبتقول عبتتكلم عن تصريح ا ل ه ي ة الرب يسوع وبعدين تطرات إ ل ى يا اورشليم يا اورشليم يا قتله الانبياء ورجمه ا ل ر س ل هذا أ ن ا مشكور ل أ ن ص ر ا ح ة المسيح هو يقول كم م ر ة أ ر د ت أ ن أ ج م ع أ و ل ا د ك كما يجمع الدجاج ة فراقها تحت جناحيها ولم ت ر ي د ه هون الرب يسوع أ ي ض ا بهذه ا ل آ ي ة التي وضعتها أ ن ت لمده عشرين ي ق ولكن ه هو ا ل ذ ي أ ر ا د أن يجمع شعب إ س ر ا ئ ي ل في الاخرى هو الاخرى هو يا يا يا الاخرى هو الاخرى هو الاخرى هو الاخرى هو الاخرى هو إ ل ه إ س ر ا ئ ي ا ل ا خ هو ا ل ا خ ر ا هو الاخرى هو ا ل ا خ ر ا هو ا ل ا م ي ى هو الاخرى هو الاخرى ه الاخرى هو الاخرى هو الاخرى ه ا ل م خ ر ى هو الاخرى هو الاخرى هو الاخرى هو ا ل ا خ ر م هو الاخرى هو ا ل ا ي ر ى و الاخرى هو ا ل ا ه ر ى هو الاخرى هو الاخرى كان ا ي ت ع ولكن إسرائيل ي ج ن ان ص ي أنت صراحة خ و ن ا اللوف م ا ب ع س ش و ب س م ي ك ي ا أخونا ت ح ب أنت, انت、uh, uh, مسؤوليه لانه أ ا ذ س ما بكون الله يمتع أ ك ن ه إ ذ ا م ل ا ح بحنة ظ بمت بحن ع ش ر ة أ ر ا د ا ل يهود أن يرجمه ا ل م س ؤ ا ل ي ه ب يحن ا ل خ م س ة أ ر ا د ايضا أ ن يرجموه ل أ ن ه ادعى الهيته ب يحن الماني ل أ ن ه قال أ ن ا قبل إ ب ر ا ه ي م أ ن يكون أ ن ا كائن ادعى الهيته أ ر ا د و ا أ ي ض ا أ ن يرجموه ب أ م ا ك ن ع د ي د ة ما بعرف أ ن ت ب أ ي نص ع م ت ت ك ل م بس إ ذ ا ع م ت ت ك ل م بنص الخامس يعني من يحن صح الخامس ا ل آ ي ا ت من سبعه سبعتاش عشر، سبعتاش سبعتاش أ سبعتاش س أ ع ل م ا ل ج م ي ع ت ا ش سبعتاش طيب أبو, أبو اسمك طيب أ ه ل ا فيك أخونا أبو أ ا ل م يا ن نرجع طيب عن نص فأجابهم يسوع أبي يعمل حتى اخونا ا ت دي المخطوطة الأرامية المخطوطة و أنه ابو ل لهيته ل د ع ا كان دائماً ا ر ي س ع ع د الامين كان يردد ا أنا, أنا. هذا, هذا, هذا الترديد يخص يهوى اله إ س ر ا ئ ي ل الذي يعرف هذا طبعا ً بالترجمات لم ينقل و ا هذا الترديد لم ل ي ن ق ولكن ا و إ ذ ا ن ق ر أ نحن المخطوطه ا ل أ ر ا م ي ه ا ل أ ص ل ي ه اذا نرجع إ ل ى القبوره او البشطه نشوف هذا ب ا ل أ ر ا م ي ل غ ة الرب يسوع أ ج ا ب ه م يسوع أ ن ا يعني ع م ج ر ب أ ق ر أ كما أ ت ت في ا ل أ ر ا م ي حتى نشوف انهم أ ر ا د و ا أ ن يرجموه ليس ل أ ن ه ادعى يعني إ ن الله أ ب ي لا شيء أ ك ث ر من هذا الترجمات تفقد هذا الشيء يقول أ ج ا ب ه يوسف أ ب ي يعمل حتى ا ل آ ن و أ ي ض ا أ ن ا أ ع م ل أ ن ا لاحظ كيف ردت ترديد إ ل ه ي فمن أ ج ل هذا كان اليهود ي ق ذ ب و ن أ ك ث ر أ ن يقتلوه ل أ ن ه لم ي ن ق ض السبت فقط بل أ ي ض ا قال إ ن الله أ ب و ه هذا يعني قال أيضا وكان أتى يعدل نفسه به الله وكان يعدل نفسه به الله وكان ا يعدل نفسه به الله وكان يعدل نفسه به ا ل ل ل الله بيئة ا ر ا م ي أتت ب قال أيضا ا ل ل أن أبوه وكان يعادل نفسه بالله عندما قال أ ن ا أ ن ا المسيح كان دائما يردد مثلا ب بي إ ق ا م ة ا ل ع ز م من الموت عندما تكلم مع من قال أ ن ا أ ن ا القيامه و ت و الموت هذا ت ف ت ك ر ب ا ل ت ر ج م ة ت ف ت ك ر هذا الشيء اليهود عندما يسمعوا هذا الترديد انا مرات هذا ت ر د ي د إ ل ه ي لذلك اليهود كان و ا يعرف و ا تماما ان ه المسيح دائما عندما يقول أ ن ا كان يردد ه ا ت ر د ي د إ ل ه ي وعندما طبعا قال قبل أ ن يكون إ ب ر ا ه ي م أ ن ا كان ئ من هو الكائن كائن الإله فضل ياخونا ا ل أ د م ا ن السلام م عليكم ر ح م ة الله وبركاته حياكم الله كلام جميل يا استاذ إ ي م ي ن استاذ إ ي م ي ن ي ا خ ذ الميك ا وقال ان اليهود فهموا ان المسيح يدعى ا ل ا ل و ه ي ة رغم اننا قلنا له ان اليهود كانوا عايزين يصطادوا ب ك ل م ة و السلام طيب صح يا ج م ا ع ة احنا قلنا مرقو ستناشر ثلاثه ش ر و مرقو ماتتناشر خمسه عشر و ل ق و عشرين عشرين كانوا يحاولوا ا س ت ط ا د و ا ب ك ل م ة طيب هل اليهود يا ج م ا ع ة الخير فعلا فعلا فعلا فهموا ان المسيح عليه السلام يدعى الالوهيه تعالوا نشوف اليهود نفسهم و ه م ع ا د ي ن ب ي ح ك م و الحكم ع ي ه بالإعدام ا ل ي الخير جماعة ا طلع ليه لانه ه مجدف ل ت مجدف ة باطلة طب بيقول بتختلف بيبان تعالوا تعالوا يا اليهود الحرمية لما المسروق بيبان. قالوا لك عليه يجدف. طب نشوف يوحن نشوف أمني نفسهم أنه سيد معدي ي كده هم هم طب بالإعدام تعالوا هيطلع عليه الحكم اللي、هيطلع. هتحكموا ليه بقى بالإعدام يا ليه لك جماعة الخير قال وَأَمَّا قَوْمٌ مِنْهُمْ فمضوا إلى وقالوا إلى فجمع م لَهُمْ عَمَّا قامت ض و وَقَالُوا يَسُوعِ ا الْفِرِّيْسِيِّينَ عازر إِلَى إلي فَعَلَى ف يعني رؤساء الكهنه والفريسيون مجمعا لباى وقالوا ماذا نصنع هاي هذا كده ها كده الإنسان、يجدف. قالوا يا جماعة ها؟ قالوا بالله、عليكم. قالوا ايه قالوا ا يجدف فإن ليه بقى هيحكموا على بالاعدام ماذا نصنع إ ي ه ذ ايه ا ل إ ايه, إيه؟, إيه؟ قالوا يجدف نزلوا النص ف إ ن هذا ا ل إ ن س ا ن يعمل ص ن ي ع آ ي ا ت كثيره ة وخذ لبالك إيميلي أستاذ م عزني... ومؤيب من عزنيئ تدعوه عرفوا والشعب هيفوق على حشان أنه نبي أن هيفوق إيده المسيح كده هو الله لاحظ كان دايما بيطعن في الكهنه والفريسيين خايفين ان الشعب يعرفهم على حقيقتهم ه م متى متى الكتب دايما المسيح كان بيطعن فيهم. في متى 25 المسيح بيقول ايه بيطعن بيقول الخير إن لم يزد على الكتب والفرسيين لن بركم فيهم في تدخلوا بيخضوا آه هيودهم في دهية ص حينئذ ف متة م لتسعة لتسعة متة 15 من 1 لتسعة. فضحهم ن ح ي جاء إ ل ى يسوع كتب و ف ر س ي و ن الذين من أ و ر ش ل ي م قائلين لماذا يتعدى ت ل م ي ذ ك تقليد الشيوخ ف إ ن ه م لا يغسلون أ ي د ي ه م حينما ي أ ك ل و ن خبزا ف أ ج ا ب وقال لهم و أ ن ت م أ ي ض ا لماذا تتعدون و ص ي ة الله بسبب تقليدكم ف إ ن الله أ و ص ى قائلا أ ك ر م أ ب ا ك و أ م ك ومن يشتم أ ب ا ك أ ب ا أ و أ م ا فليمت موتا و أ م ا أ ن ت م فتقولون من قال ل أ ب ي ه أ و أ م ه قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أ ب ا ه أ و أ م ه فقد أ ب ط ل ت م و ص ي ة الله بسبب تقليدكم يا مراءون حسناً تنبأ عنكم ع إ ش يقترب ا ء ا ا ئ ل ً ي ق إ ل ي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه و أ م ا قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعليم هي وصايا يقول بقصين إيه بكلام إيه في 23 واحد بيفضحهم فكان لازم يقضوا عليه بتوع وبتلتزموش إنموس واحد لهم كلامه بكلام ثلاثة لازم أنتم متة نسحة فكان متة 23 من ح ي ن إ ذ ن خاطب الجموع وتلاميذه قائلا على كرسي موسى جلس ا ل ك ت ب والفرسيون فكل ما قالوا لكم أ ن تحفظوه ت ح ف ظ و ا و ف ع ل و ه ولكن حسب أ ع م ا ل ه م لا تعملوا ل أ ن ه م يقولون ما لا يفعلون يبقى فضحهم. كان يبقى منه. بني إسرائيل يا جماعة اليهود كان كل نبي يجي فضحهم يفضحهم منه يقتلوه جماعة كان كان كل أتخلص يا شليم ي اورشليم يا قاتلات ا ل أ ن ب ي ا ء و ر ا ج م ة المرسلين صح ق اكل ت أ سيفكم أ ن ب ي ا ء ك م كسيف مهلك كما جاء في سفر على ده ت اميه لأخ ع م د ا الرجل ا ن ل ط ب اللي كان ا كل م يعني يغسل الناس في مياه نهر ا ل أ ر د ن ويقول لهم توبوا ل أ ن ه قد اقترب ملكوت السماوات ماسلمش مع اليهود لأنه من م ولدته ا ل ن س ا ء ل ل ي المسيح ع ن ه ه و نبي بل أعظم من نبي من نبي بل أقول لكم وأفضل أعظم لما ي ليه في شيطان ي ه قالوا لان انه عنه ن دادا د د د ا الانبياء الانبياء يدنهم تكذيب يوحانا لان المعدن وقتل ب راهم ض يضحهم بدأ م ل ش ف جايين قال لهم يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي صح ت ص ن ع و ا اثمارا ط ل ي ق ب ا ل ت و ب ة ولا تفتكروا ان تقولوا في انفسكم لنا ابراهيم ابا ابراهيم بقى دا احنا ن ه س لانه ل ل و بالوراثة أ أقول لكم ل ل إن ا قادر أ ن يقيم من هذه الحجارة اولادا ل ح ج ا ر ة ل إ ب ر ا ه ي م فأي نبي يضحهم ل ا ز م يشوهوه ت م ا م ط ي ب ن ك م ل ك د ا ب ر ا ه ي ن خ ل ا ص ي ب ق ى هم ق ا ل و ا إ ن ه هو إ ي ه هذا فإن ا ل إ ن س ا ن يصنع آيات ك ث ي ر ة يعني ع ر ف ا ه هو ن ب ي و م ا لابراهيم ل لابراهيم لابراهيم م ا فإن ن ط ق ان ه هكذا ي ؤ م الله دا أحيى وسكن الريح الناس وعمل وعمل وعمل ده موته أحيى هتؤمن وسكن إن به طرقنا هكذا يؤمن الجميع به ف ي أ ت ي الرومانيون و ي أ خ ذ و ن موضوعنا وامتنا أ م ت ت ن ا الناس ل ه حوالي روما ه ي ي ي ج تقضى ع ل وعلى يعملوا اليهود والفرسيون شعبنا عايزة على على لأن الناس عايزة ملك فخاف الكهنة على إيه؟ على دنيتهم فخاف إيه خافوا على, إيه؟ على مركزهم ن م ث ل كده ل و ق ة اثنين وعشرين واحد يبقى هم خافوا ان الرومان يجو يقضوا ج و ي على اليهود تماما وخافوا على نفسهم ايضا وعلى مكانتهم لوقه اثنين وعشرين واحد مش ل أ ن ه كان يجدف اه مش ل أ ن ه كان يجدف ليه يا ج م ا ع ة زي ما ت و ل أ ن ه م خافوا الشعب اه الشعب ب د أ يتلمحوا لي ه و ب د أ ي ف ض ح ه م و ي ع ر ف ح ق ي ق ت ه مش م ل أ ن ه يجدف فكانت تهمت باطل وزور و كاملنك المرض ب ج ا ي ة أ س ت ا ذ إ ي م ي ل ي جايس ي س ت ل م الميك جايس ي س ت ل م الميك أ س ت ا ذ إ ي م ي ل ي معاكم ا ل م ؤ م ن ط ي ب هل هي لننزل اما ل لأن ن ص صراحة أنت ت ك ت أنه ل ي هو د أرادوا أن المسيح لأنه ماذا؟ <تصفيق> مش مش. أنا أول مرة لأنه مرة ر يقتلوا المسيح ماذا؟ ا بسمعه مش ع فكان شو ا ل ت ب يقول ل أ ه لأنه هو لأنه جدفى نجع فكان ننزل النص أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيئا ف س أ ل ه رئيس ا ل ك ه ن ة أ ي ض ا وقال له أ ا ن ت المسيح ابن المبارك فقال يسوع أ ن ا هو وسوف تبصرون ابن ا ل إ ن س ا ن جالسا عن يمين ا ل ق و ة و آ ت ي ا في سحاب السماء فمزق رئيس ا ل ك ه ن ة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إ ل ى شهود قد سمعتم ا ل ت ج د ي د ما ر أ ي ك م فالجميع حكموا عليه انه مستوجب الموت هذا ما يقول كتابنا أ م ا أ ن ت ما قلت هذا لم يكن كتابنا إ ذ ن يا أ خ ي المؤمن الجميع يسمع و والجميع ن بالغرفة ب ا ر إ د ت ه أن يقرأ و ي الحقيقة ك ت ش ف أنت صراحة لم ت أ ت ي أ ي شيء بحقيقه يعني م ا ف ي شيء ح ق ي ق ه من ك ت ا ب المقدس أنت أتيت أ ي ب ش ا ء من ك أ ن ه ما ب ع ر ف م ن م يكون أ ت ي ت ب أ شيء ا أ ن ا مش س م خ ص ر او ح ة ل ا حتى أ ن ا س م خ ط ئ او من المخطئ او من ا ل ك ت ا ب ي ق و ل من ه ا ل ي ه و د ق ت ل و ه ل أ ن ه ا د ع ى أنه إ ل ه بكل ا ل ك ت ا ب ا ل م ق د س يعني من ي بيقدر المخطئ او من المخطئ او ي ن ا ل ى ب خ ص و ص ق اول م من م العزر ا ل أ ا ت أ أنت ن ك صراحة شيء انا بحب أ ذ ك ر ان المعجزات و ا ل أ ي ا ت ا ل خ ا ر ق ة ل ل ط ب ي ع ة التي صنعها الرب يسوع وتعليمه ا ل س ا م ي ة إ ن م ا تظهر قوته ولهوته وكانوا وكان علامه وشاهدا على ا ل ح ق ي ق ة و ا ل ر و ح ي ة ا ل ك ا م ن ة فيه ه طيب بنجي نحن من ن إلى العزر الأموات ل إقامة أ إنت يعني تمسكت فيها و ق لان ت اليهود اعترفوا ان ه المسيح كان يصنع معجزات و أ ر ا د و ان أ يقتلوه ل أ ن ه اليهود ياتوا و ياتوا و ا ت و ا و ياتوا و ي ا ت و ر و ياتوا و ياتوا ي ا ت ا و ي ا ت ا و ياتوا و ياتوا و ياتوا و ياتوا و ا ت و ا و ي أ خ ذ و ا و ا و ياتوا و ي ا ت ا و ياتوا و ياتوا ياتوا و ي ا ي ه و ن و ن ش و ف و ن ه ق ا ل ياتوا أرفع ا ل ح ج ر ا و ي ا ا و ي ا ت قالت له مرت اخت الميت يا سيد ك د أ ن ت له أ ر ب ع ة أ ي ا م قال لها يسوع أ ل م أ ق و ل لك إ ن أ م ن ت ت ر ي ن مجد الله يعني هو مجد الله طيب يخاطب حيث كان الميت سفيرة حيث, كان حيث كان الميت موضوع. ورفع يسوع عنيه إلى فوق وقال أيها كيف لي الآب الآب فرفعوا أفتون فرفعوا ورفع فوق الحجر شكراً الحجر أشكرت موضوع موضوع سمعت علمته لأخونا كان كان وقال لاحظ دائماً وأنا لاحظون إلى لأنك و أ ن ا ع ل م ت ي ك ن ك في ك ل ح ي ن ت ن ا ك سيكون هناك س ي و ن هناك سيكون هناك سيكون ا ك سيكون ا ك سيكون ه ا ك سيكون ه ا ك سيكون سيكون ه ا ك س ي و ن هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون ه ا ك سيكون ه ا ك سيكون ه ن ا ه سيكون هناك سيكون ا ك سيكون هناك سيكون هناك سيكون ن ا ك سيكون هناك س و ن ه ن ا س و ن هناك و هناك ي ك و هناك س ي ك ه ن ا م سيكون هناك س ي ك ن هناك س ي ن ه ن و ن ه ن ك سيكون ا ك سيكون هناك و ا ك سيكون ه ا ك س قبل أ ن يقيم العاضر من ا ل أ م و ا ت على إ ن ه هو ا ل ق ي ا م ة و ا ل ح ي ا ة صح يقول ألم إن انا انا ل ل ه ي ي م القيامه إ ل ه ي و ل كتاب ب ع ر ن و ح د ثلاثة الذي وهو بهاء ج د والحياه ر جوهره س م و ح م كل الأشياء بكلمة قدرته. حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. ا ا م ل كل ل أ ش ء بكلمة ق د ر ت يعني هو الرب يسوع يسير ويعمل هو الرب يسير الكون كله ويدير الكون بكلمه ة طيب خلينا نجي الربي يسوع أيها يوضح هون إن السبب في ليؤمنوا أرسلتني يعني الأب السبب نقول لماذا قال لأنك له قوله لأجل الجمع قال لأجل الجمع الواقف المسيح لم يقول الأب لكنه قالها هون هون أن أنك معنى هذا هذا بحاجة أيها أجل فهو هو هو وضح هو سمعت لم من لماذا؟ أشكرك ت في الواقف آخر الإله、زاده. ي ق و ل و أ ن ا علمت أ ن ك في كل حين ت س م ع ل ي ولكن ل أ ج ل هذا الجماع ة الواقف قلت ليؤمن انك أ ر س ل ت ولما قال هذا صرخ بصوته و سلطان هو ه م سيح له السلطان أ ن ي خ ف ر خ ط ا ي ا له السلطان أ ن يكيم سلطان هو ه ي ش ك ر ه على أ ي شيء ل أ ن ك سمعت لي لكن هو يقول نعم لكن هو ماذا يقول من بعد ه خلينرج على النص أشكرك أنك في كل حين كل في لي تسمع ولكن ل أ ج ل هذا ج م ع ا ل و ا ق ف ك ل ت ه هذا و ا ض ح ي ا أ خ و ن ا يعني انا ع م ن ق ر أ ع ر ب ع ه انا علمتو انك في كل حين تسمعني كان ض ر و ر ي ا ن ه ا ل مسيح يقول دائما ً الاب ك ا ن ض ر ر و ي ل أ ن ه ي ع ن ينبغي ي ل أ ن ه ا ل ش ع ب ا ل يهود ي مكان ا يعرف الى الهوى دائما يصور يعني ا ل ر ب ي س و ع ل و لم ي أ ت ي ويقول ان الله أ ر س ل ن ي يعني بدون يرجموك صح فهو يعني كان دائما ً متمسك ويوجه اليهود إ ل ى اسرائيل ماذا سمع له سمعت لي أ ش ك ر ك ل أ ن ك سمعت لي و أ ن ا علمت أ ن ك في كل حين تسمع لي طيب لماذا هو يا أ خ و ن ا ب ا ل س ر ت ا ل ت ر و ي لماذا س ب ع ة ش و ي ع ن ي ر ق م س ب ع ة ش و ي ع ن ي الميك ا إذا الميك ا أ ن ا ب ع ط ي ك الميك ا بس أ ن ا جوابي لماذا قال و أ ن ا ع علم... لماذا لي... و لكن ل أ ج ل ه ذ ا ج م ع ا ل وقف كولتو ليامنا وكالرساله كيف ل مدخلتك ب تتعامل ا ي مع الميك اب تتعامل مع الميك ا أ ن اب تتعامل مع الميك اب تتعامل مع ل أ الميك ي اب أنا س ب ع ة م ا ب ع ر الميك اب تتعامل مع الميك اب تتعامل مع الميك م اب اول حاجه الاستاذ املي سمعني ا ل حركات بتقول انت جبت حاجات مش عارف جيبها منين والله من ت المقدس ل حياك و ن سبيرت الشيخنا منين بقرأ يصنع الشعب إ ن ج ي ل مات اثنين وعشرين بكلمة خمسه ا حياك عشر كي يصطادوه طريقة جماعة ح ي ل بيقول ل أ أن س ت ا ا ذ ي و ه فيهمه أنه ي يا جماعة الخير؟ ي ة صح جماعة ط بكلمه تعالوا جماعة يا اليهود هل ل نشوف فيهم ذ ف ع ا ولا لا؟ تعالوا اليهود نشوف ر غ ما شافوا على إ ي د وقال لك ان ايه ب ر ض و ا ل حاجة عجيب معجزات المسيح ت س ب ت ي ه و ت عجيبه ة اللي انا ع ر ف ان يشوع بن نون وقف الشمس برضو كبل في ايضا ل ل ل س م ا ا ء ع ر في ه ان ل ش ت ح كبد م في ا ل ط ي ع ة ا ل ح ي د السماء م ف يطفو و ض ل البحر اليشع خلاه يطلع、تاني. اللي أنا عرفه إن اليشع أحلى وحسقيال ل ي في غيره تاني احيا ميت احيا جيش ش ع وقع عرفه انا ان من、الأموات. وعظام إ ل ي ش ع أ ح ي ة م ي ت ا ل ل ي م اعرف ان إ ل ي ش ع حول ا ل م ا د ة الى س م م ا د ة غير سما ل ل ي م اعرف ان إ ل ي ش عاش قسر ل يتميت خلى نقطة ا ز الى ل مدى ن ي ر سما و ل ي م اعرف ان موسى فلق اليه ح ا ل ل ع ا ه يتميت ى الى م د دول ح ض ر ت سما ليها ولن ي إ س ر اعرف ئ ي ي ل و ن ت م ان م ا ب أ اليه أ ن ب ا ء ي ي ؤ عاش ا ت م ا ي ت الى مدى غير العهد سما اليهود المسيح تعالوا نشوف يا جماعه انجيل م ت ى تمنيه ل تهدئه ا ل ع ا ص ف ة خ ل ي بالك الناس شافته بيتحكم في الطبيعه ة ا ولما دخل السفينة تبعاه وإذا اضطراب البحر حتى غطت الأمواج السفينة وكان هو نائما فتقدم قائلين يا نجينا فقام وانتهر البحر إلى فتعجب الناس قائلين هو وإقزوه دخل تلميزه تلميزه نهلك إلى عظيم فتقدم قد حدث سيد آخره في فإن فتعجب حتى غطت أي يعني إنسان الناس هذا؟ ع ف ولما ه فيه كإنسان من ا محدش هو ل إله تعال إنجيل ه ده هذا؟ كده يد إنسان يكون... أو أي نشوف ت حضرتك ى ن إن أنه الأنهية ن هو اليهود فيهم بيقول أبدا يدع إ جاء ي ل متى ج ا يسوع إ ل ى نواحي قيصريه فيلبس س أ ل ت ل ا م ي ز ه وقائلا من يقول الناس إ ن ي أ ن ا ابن ا ل إ ن س ا ن فقالوا قوم ي ح ن ا المعمدان واخرون و وأخرون ارميه خ و ن إ واحد و من الانبياء ن ي هو هدى الألوهية الخير يا جماعة انسان وقال له يا معلم نعلم نعلم نعلم بالجمع أ ن ك قد أ ت ي ت من الله معلما نبيا مش إ ل ه متجسد ل أ ن ليس أ ح د يقدر أ ن يعمل هذه ا ل آ ي ا ت التي أ ن ت تعمل إ ن لم يكن الله معه يبقى يهمت يبقى الله عز وجل. المنصفين يتلككونه وعايزين فعايزين الناس الله أما عشان وجل بكلمة أنه أنه ده فضحهم موته عز يصطدوه الدليل انهم ب يتلكونه انهم اتهموه جماعة إيه في مئه اثنى عشرين برئيس الشياطين يخرج الشياطين لما شافوه بيخرج الشياطين صح قال له ايه فانه بيبيع الزبون ي ا يخرج ا عشان ي الشياطين جماعة من الخير والشياطين بتخرج من جسمه ايه الشيطان ازاي وهو لمسه من ايده وبتخرج الشياطين وهو لم يكن سامريا إسرائيل أرشاليم فقالت الجموع هذا يسوع النبي أه؟ فهم يعرفون انه هو النبي فعلا لكن ا ل ت ل ك ي ك بقى كانوا ب ح ا و ل و ا يتلككوا بيجد... بي... م ده بيخرج ا له ش ي ي ي ا ط طب ن ل بقى بالذات بقى بالذات تلبس في المسيح. لأن المسيح كان يتكلم بأمثال بالرموز أقول قد أمسكوا لأن لأن موضوع جماعة لكم ممكن المسيح المسيح يتكلم كلامه وكلامه يحتمل السيئة كان كان كل كلامه بالرموز. كله الوحيدة التجديد يا الحاجة اللي المعاني في في ليه ليه دي صح يا جماعه ة كل كلامك ممكن يحمل على المعام السيئة لو عايزين م ن ع في متى ن ز ل كنا يا التومة محمود متى ميسكو بالذات ليه بقى دي يا جماعة الخير؟ هذا كله كلام به يسوع الخير بأمثال وبدون مثل لم يكن د لأن المسيح كلامه كان يحمل على الجانب الطيب وتحمل على الجانب ايه الشرير ممكن ب ح ب ة أ ل ع ا ب ك ي ب نفهمك انه هو يقصد المعنى الحرفي رغم إنه ممكن انه لكن عليه لهو به شيطان لكن بني ه ي ا ولهو ي اسرائيل ل ا لكن عادي عندهم لما يكون نبي ويكفر أ ل م يكفر سليمان أ ل م يكفر هارون ويعبد العجل ا ل ز ه ب ي وكتب ن ب ي و اسفار من الكتاب المقدس بس عادي فلما يقول لهم ده نبي ولكن يجدف ويكفر ممكن تحصل فيهمتوا في يا طيب قسلي ننهي لسه ده الله جماعة؟ ما مدخلة الموضوع تماما كلام زاسبيرت أستاذ قلتها واحدة الأول أخونا أنا شاء بها النصر يا وبعده بعدها بس أخذ إن إيميلي المايك على طول. محمود يا أورشاليم يا أورشاليم ونص يأخذ زاسبيرت ن س م ع م ن ك و ب عدينا هو بعضنا اسمه ا م ي ل ي ا ي ك وحدي ج ه ز نفسه ل أ ن ه ق د ا م ي ن ص س ا ع ه ان شاء الله ا ل سلام عليكم السلام عليكم و ر ا ح ة م ت ا ل م ا ي ك ع ش ا ن ل ى و أ س م ع ه ا ل ل س ت ا ع إيميل على ا ل ك ل ا م و ع ا أعيز ل ى ورحمه ا ل ن ص ع ل ى كل ح ا ل ى رمضان مبارك على الجميع كل عام و أ ن ت م بخير وانتم الله سبحانه و تعالى أ ن يعيدوا علينا جميعا بالخير والبركات على أ م ه محمد اجمعين واهلا وسهلا م بضيوفنا الكرام الله يبقى لي فيك يوم ا ل ق ي ا م ة أ ط و ل أخي ن ا ل العزيز ي نيل تقوى أستاذ ايميل أ ن ا س أ ل ت ك سؤال ما أ ج ب ت ن ي عليه في يوحنا ح واضح كام كان 11, 11 والعدد 41 كان هناك كلام يقول فرفعوا موضوعا ورفع قال الحج إلى يسوع أيها فوق أنا إيش حيث كميت الآب أ ش ك ر ك ل أ ن ك سمعت لي أ ن ا سؤال ل ح ظ ت ك يا أ ساميل ماذا سمع الاب ليسوع يعني يسوع طلب ح ا ج ة و ا لاب سمعها ماذا طلب يسوع من الاب حتى سمع له الاب ما ح ذ ا ت ك ر م ك اميل نسمع منك ما ح ذ ا ت ك ر م ك طيب أ ه ل ا بهنا الاخونا الاخونا الا <تصفيق> spirit طبعا هو طلب ما أنت تعرف من النص من, من النقطه من أنه ا لكن ر ب يطلب يسوع شيء واضح لم ل هو قال هذا الكلام خ ل ي ن نرجع على النص هل المسيح طلب وماذا طلب هو لم يطلب شيء يا طيب. يقول ينزل أيات يوحن فرفعوا الحجر أنا عم أمن النص إذا ممكن آيات من 11, 39, 44. حتى يكون أمامنا هيك النص عم بكرة بأدلة مش بأشيء مخنع مخنع ق ا ل الله يسوع أ ل م أ ك ل لك إ ن آ م ن ت ترين مجد الله طيب طبعا ي ط ب ً مجد الله هو المسيح فرفع الحجر حيث كان ا ل م ي د موضوعا ورفع يسوع ن ي ه إ ل ى فوق وقال أ ي ه ايها الآب أشكرك لأنك ل أشكرك لأنك سمعت و ق ل لأنك لي أشكرك سمعت م الاب ذ ا ط ب ل المسيح لم ل م س ي ي ح ط شيء هل طلب المسيح شيء يا أخونا سفيرت؟ هو قال اشكرك ل م س ي ح ي يا ء أخونا قال سفيرت لانك أ ن بعدين ك سمعت لي بعدين وأنا ورجع ل و أ ا علمت أ ن في كل حين كل ت سمعت لي ولكن لأجل الجمع الواقف ل ك هذا ه لي ؤ م لم لماذا؟ ن أنك أرسلتني لكنه هون؟ و ا لا يطلب、شيء. هل طلب شيء شيء؟ صح لماذا؟ هون ولكن يجب ا ل س ط و ر ه ن تجي ا ل ج و ا ب ب ي ن ا ل س ط و ر ي ع ن ي ه و ق ا ل ه ذ ا أ ش ك ب ان يكون ن ك س م خ ا ص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ش خ يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك إله غ ر ي ب ان ي ك ن هناك اشخاص يجب ان ي ك ن هناك ش خ ا ص يجب ان يكون هناك ا ش ا ص يجب ان م ت م س ك من ا ل آ ب إله ي ه و ن هناك ا ش خ ا ئ ي ل ك ا ن ضروري، ل أ ن ه ا ل ش ع ب ا ل ي ك و د ي م ا ك ان ي ع ر ف ي ع ن ي إذا بتجي ب ت ق و ل و ه شيء تاني، إ ذ ه ض ر و ر ة الرب ي س و ع و ه د ا ئ م ا هو طلب شيء؟ لا هو ن متمسك هو هو هو هو هو هو هو ه ل هو هو هو هو هو هو هو هو ه هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ل و هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ن و ه هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه ن ه ن هو ه ا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو يعني نرجع للكتاب ل ا م ق د ساله و ن ق ر ن ك الآيات ايميل تتعارض س ماعليش ي م أ ن ا آ س ف أ ن أ ق و ل هذا الكلام هذا ت ك ي ع ن ي اقول ك ل ا م غير منطقي غير صحيح هو فيه تزييف ل ل ح ق ي ق ة ع ن د م ا ي ق و ل المسيح أ ش ك ر ولكن ن سمعت لي ي يقول ا لك ان يكون ليس هناك يعني أ أقول ل يا إيميل لأنك أشكرك سجل ب ت ي ولكن أ ن ا م م أطبع ن شيء كيف ي ع ي أنا أشكرك و ا ا ض ح من ل ن أن هنا أن ص ا لك م من、الله. نعم ماذا س ي شيء تبين ح طلب طلب الله النصوص لا ل ن م ان ذ ا ه م ن ن ف س ا ل ن ص و ص نفهم أنه ط ل ب م ن الله ش يقول ئ ا لاحظ ماذا ي ا ل ع د د ا ل ذ ي ب ع د ه و أ ن ا علمت أنك ك في لكن حين تسمع لي يعني إيه يعني أنا ن تسمع م أطلب وتتسجيب لاحظ ماذا لهذا الجمع، لاجل ه ذ ا ل م ع أ ج ل هذا الجمع الواقف طلبت منك يا إ معجزه ي ل ولكن لأجل ل ج هذا ا م الواقف طلبت منك م ع ل ي ؤ م ن و ا أ ن ك أ ر س ل ت لي ا تحتاج ع ن إن أنه أنه أنه أن ي يقيم الميت قال واضحة واضح طلب طلب فالله استجاب له ف ل ش ك ر الله سبحانه وتعالى ولديه ع ى ا ل ل امامك نحتاج لغه عربيه واضحه ة أنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي المسيح كان يصنع كل حين صح؟ دائماً كان يصنع المسيح معجزاتي دائماً تسمع معجزاتي كل لي كل في صح؟ ذ ماذا؟ هذه بالذات هذا ماذا؟ لماذا ا الكلام الله دائماً المناسبة الجمع الواقع ليؤمنوا له ولكن صلبت لأجل قلت أرسلتني أرسلتني؟ بالمع منك أنك أنك يؤمنوا أن يستجيب في هو يشكر الله ل أ ن ه أ ع ط ا ه ا ل م ع ج ز ة ل أ ن ا ل م ع ج ز ة تثبت ماذا أ ن الله أ ر س ل ه أ م تثبت ماذا أ و س ا س ا ز العزيز إ ي م ي ل ا ل م ع ج ز ة ماذا تثبت هو المسيح يقول لي ؤ م ن و ا انني أ ن ا الله أ ن يقول ليؤمنوا لي انك أ ن ت أ ر س ل ت ن ي فضل م ا ح د ل ت ك ما قل لي ما معنى هذا الكلام ليؤمنوا انك أ ر س ل ت ن ي كيف يؤمنوا محالتك المعجزه ا أخونا مؤمن أصحاف、ونسكيرت. هو ما ط لا ب ي د أدلة. نحن م ا ف ي ن ا ن ج ز م م م ا أنت عبتعمل ان ل آ و ن ت عبتتحلل الآية ك م ا تريد. نحن نريد د نحن أ ل ة عن د م ا ي ك و نقاش بحث أو ن أ ك ا د ي م ي ينبغي ا لا ك ت ب المقدس أ نزيد يتكلم. لا ما بدنا نحن ن ولا ننقل المسيح ل م يمكننا ف إ نطلب ا ل م شيئا ن ا أ طلب ا ك ب ا ل ل ي م ش ت ف س ي ر تفسيرك. ك أنت. أنا لا أوافق لا م ش لازم ي ع ن ي ا ل إ ن س ا ن يفسر ا ل ك ت ا ب ا ل د س ل ح ة ولكن هذا بنفسه. أين؟ م ا طلب المسيح ا ل م س ينبغي ح لم يطلب شيء. إ أتيت ان ل طلبه، ل م س ي ياريت ي ح تخطأ ا د حتى نتكلم بالموضوع. أدل ي ا أخونا س ب ي ر ت نفسه ح ن نريد أن نتكلم بنفسه الواحد ن هل ن طلب ا ل م س ت ت ي هل ام لم س يطلب ح شيء أ ي ن بس هذا السؤال فضل يا أخونا. أ س ا س إ ي م ي ل عزيز، أ س ايميل س إ هل يحتاج العاقل ل د ل ي ل على ك ل ا م أ م ا م عينه النص أ م ا م حضرتك ماذا يقول النص شكرا لك يا أ ب ت ي على أ ن ك ا س ت ج ب ت لي أ ن ا س أ ل ت ك سؤال ما أ ج ب ن ي يعني؟ ماذا استجاب له تفضل ما حضرتك الملك مش وضحت ا ي وقلت أنه ا أنا يعني ولكن لاجل هذا الجمع واقف كلته ليؤمنوا بك انك أ ر س ل ت ن ي بس هو ما طلب شيء هو فقط قال أ ش ك ر ك ل أ ن ك سمعت لي ها؟ بس احنا بنشوفه ما طلب شيء هو بسلطانه قال ا لازم ع خارجا صح يا أ خ و ن ا اذا أ ن ت عندك التباس بخصوص فهم هون شعب ص ي ر و بدك أ ن ت ت ح ل ل من عندك انه طلب طيب اعطيني ا د ل ي ل إ ذ ا ما فيك عندك دليل يعني ما بشوف أ ن ا انه لازم بعد نحكي بالموضوع هذا تفضل مايك م ع ا الدليل واضح س ي أمير، و ل ل ل ي على أ ن ك تهرب من النص ولكن هذا المسيح يردد كلام الهواء بدون معنى و ل ن هذا المسيح يردد كلام في الهواء بدون معنى عندما ي ق و ل أ ن ه ا س ت ج ب ت ل ي م ا ذ ا ا س ت ج ا ب له؟ ع ط ي ن ي د لن ي ل أ ت أ ج ب ن ي على سؤالي المسيح يقول شكرا لك يا أ ب ي يشكر ا ل أ ب يعني انت ع م ل ت معي معروف و استجبتي ل استجاب ل ه إ ي ه فضل معك ا م يا أ خ ي انا لماذا أ ن اهرب أ أنت عندك لا شيء ضد ا ل كتاب هون. ما في عندك شيء يعني ح ج ت ك ض ع ي ف ة ج د انت أ عبتشبت ج حلل من عندك و بدك يعلم ن ي ا ع ا ل ت و ف ي معاش م ع ق و ل ي اخي المسيح م ا ذ ا طلب أ و أ ن ت أ ت ي ب د ل ي ل يعني إ ذ ا ما أ ن ت مش عاده ت ي ب د ل ي ل يعني هم غير ا ل موضوع ت فضل معاش ابين م ع ك ل ا ح ت ر ا م ي ل حضرتك ما جبت ي ع ن ي ت خ ي ل أ ن ا ا ل آ ن أ ق ف أ قولي ا ر ب شكرا لك الحمد ل ل ه ر ب العالمين أ ش ك ر ك ياربي على أ ن ك ا سجبتلي ت إ ي ه و م ا ى سجابلي أ م ي ل اميل ما عندك إ ج ا ب ة ازا سالتك ثلاث مرات عندنا نص يقول فيه المسيح أ ي ه ا ا ل أ ب أ ش ك ر ك ل أ ن ك استجبتلي على إ ي ش بشكره ي على ماذا حضرتك ما عندك إ ج ا ب ة حضرتك ما عندك ما إ ج ا ب ة لكن النص واضح ان المسيح عليه السلام فعل شيء ماذا طلب ولم ا ل ه ش ع ا ر ف هو أ ن ت ا س أ ل ن ي اجيبني يعني كان ا ل م س ي ح ب ر أ ي ك يعني مجرد يردد كلام في الهواء بدون معنى يعني يعني كان يردد كلام في الهواء بدون معنى ما طلب ما كان محتاج لشي يعني انت ب م ن ى برايك ان المقال أ ش ك ر ك ل أ ن ك استجبت لي ما كان طالب شيء فقط عم اشكره على لا شيء شكرا يا اميل على شو شكرا على لا شيء ي ق و ل استجبت لي ما معنى استجبتلي ب ا ل ل غ ة العربيه ستاذ اميل ممكن ت س ر ح ل ي ب ا ل ل غ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة يعني اي معنى استجبتلي اي حتى نطلب الانجليزي ة My father, I thank you. Many of our Nas will look at English, Barakallah. And I knew that the Pablo Akramaka Rahman, Abdullah, rather than the Pablo, that thou h e a r s t me always, but because the people o stand, واحد,、uh, Now, they took away the stone from the, the place where the dead was led, and Jesus l i f t Up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. Ashkuruka lianaka Samir Tali Samir Tali. Yani Yasur ل a l a m Rabbo Salu Tapoli enter m a t ل l a m Shi Oman ا i m a z a e s k u ل u Ya Emil, a delilana anakanta la Tejro and Tapu Mazatalaba Yasur. A d e l i l a n يسوع صلى للاب و طلب شيء و هذا هذا ن حضرتك أن تقول لم يطلب شيء. <تصفيق> العفو. المسيح شكر ي ء العفو. الله انه يعازر ا ك ميت. أحيى لعازر طلب ل من、الله. طلب. طلب لعله في نفسه. وشكر استجاب ل ل ا له و من ثم قال للميت أ خ ر ج واضح أن المسألة أن حدثت قبل أن يعني بعد أن لأنه صلى لله، ولكن ا ا ض ح من ل ا م أ هذا صلى. يصلي؟ لك كيف يعني سمع له أشكرك أن كيف سمعتني؟ سمع من دون إ الكلام يمكن ا ا ل ب ت ي ان يكون يسمى م ب ر ا ا ج ت س في, علم في شيء اسمه هذا ا ل علم في البراغماتيكس عندما و ي س أ ل كم ك الساعه وماذا ي ل م تقول والله ا ل آ ن مر The Milkman has just もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも و もしもしもしもしもしもしも ل もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも و もしもしもしもしもしもし ا ل もしもしもしもしもしも ر, ر, ر ن ن ة しもしもしもしもしもしもしもしもしも ي もしもしもしもしもしもしもしもし ت しもしもしもし أ しもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも ي もしもしもしもしもしもしもしもし لكن ا يمكن ان يكون لك ان تتحول الى ان تتحول الى ان ت مش عم تقدر ع تتحول ا ي ع ى ان تتحول الى ان تتحول الى ا م تتحول الى ان تتحول الى ان تتحول ع ل ت ت و ل الى ان تتحول الى ان تتحول الى ان تتحول الى ان ر ج ع و ل ا ل ان تتحول ا ل ان ت ت و ل ا ن ر ج ع ل ن ا الى ص مش م ش ك ل ة ا ل م س ي ح ق ا ل أشكرك ل أ ن ك س م ع ت ل ي و أ ن ا ع ل م ت ى ان في ك ل ح ي ن ت س م ع ل ي و ل ك ن ل أ ج ل هذا ا ل ج م ا ع ة ا ل و ا ق ف ق ح و ل الى ا ص ح ي ل الى ان ا ت ب ل و ا ح د إ ذ ا أ ن ا ق ل ت ص ح ولكن ا ق صح ق ا لماذا ا ل س ي ح ل وقال السبب م لماذا. لماذا قال أ ش ك ر ك ايها الاب اشكرك ل أ ن ك سمعت ل ي ف هو يوضح السبب أ وكاوله أنا مخطوطات بعد ف و يوضح و في أن السبب ل ق هذا ه هو ل ل ج ل الجميع ا ل واقف ليؤمن و انك أ ر س ل ت ن ي ليؤمنوا هو قال انه ليس بحاجه ان يطلب لكنه طلب هذا ما يقول يعني هذا واذهب المقطع يا أخونا اخر يعني اذهب إلى يقول لك السبب المسيح هو هو لم قواعدة عربية أي هون الاستنتاج, الاستنتاج هو كأنه أستاذ يكيم العظم بس هو ما بس ولكن هو وضح السبب صح؟ يعني النص ضدك وليس معك صراحة النص وضح تفضل ما يحزني أستاذ م ي ل ك ن كتابك المقدس يجب أ ن تعترف بالحق من دون مداوره ة لكن المصرح ذ هذا ا الكلام يعني لا يختلف فيه اتنين حتى في المسيحية يعني أنا أو المسيحي أقابله في حياتي يعالج تأكل يختلف ومع أو الموضوع بالذات واضح عزيز أميل. وأنا علمت أنه فيه في حتى واضح المنص اجل ح... ي my... ان تتمكن من ا ل ت ا ل ح ي ب ق ا ن شاء الله اذا ك ت مضطر ر ا ل خ ويعلمون ج ج و د حاليا ش ان ء الله ك ر م ك ا ل ر ح من ا ا ك ل ل اليك ه خير فيك وباركة واحسن و ت ع ل ن ا ج م ي ع ا من م ت ا ش ه رمضان ر الكريم ان شاء الله الله يبارك فيكم ب و ي إليك أ خ ي الحبيب أ ن ا لست ش ي خ ك م أ خ و ك م الصغير إ ن شاء الله أ ن ا عايز ا س ا إ ي م ي ل م ر ة ث ا ن ي ة و أ ن ا علمت انك في كل حيت تسمع لي لاشكرك لا أ ي ه العاب ل أ ن ك س م ع ت ل ي النص يقول س م ع ت ل ي س أ ل ت ك ل ل م ر ة الشريف س م ع ت ا ل م س ي ح يقول س م ع ت لي س م ع ت لي س م ي ر إن شاء ا لي س م ع ت لي سميعتا لي أ ن ا بس انا كنت تقول أ ن الله لم يسمع له يعني انت عايز تهرب من النص صالح ع النص ي تهرب من ا النص. النص يقول سمعت لي وانت تقول الله لم يسمع ليسوع لي صح انت تقول الله لم يسمع ليسوع لي